وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ كَذَّبَتْ ثَهُودُ بِالنُّذُرْ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا يَرَوْهُ <تبعه> إِنَّ إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُورَ أُولَئِكَ يَلْكُرُونَ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَاذِبُ الْأَشْر إِنَّا مُرْسِلُونَ نَاقَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ونب بهم أن الماء قسمت بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطف عقل